اللي سبعك تضغي على البال ولعادي باقي من محبتك باقي ولعادي باقي من محبتك باقي سبحان من غيرك من حال إلى حال ما كان في ظني ولا كنت هاقي. سبحان من غيرك من حال إلى حال ما كان في ظني ولا كنت هاقي. ما كان في ظني ولكن تهاي يا للأسف عاد تضغي على البال ولا عاد باقي من محبتك باقي ولا عاد باقي من محبتك باقي وإيش لون كالحب من خافي جزال وين المشاعر والولال التلاقي ويش لون كالحب من خافي جزال وين المشاعر والولال التلاقي وين المشاعر والولى للتلقى يا للأسف معاك تطري على البال على والعادي باقي من محبتك باقي والعادي باقي من محبتك باقي يا ما على فرقاك جريت موال ويا ما على ديرتك عني تساقي يا ما على فرقك جريت موال ويا ما على ديرتك عني تساقي يا ما على ديرتك عني تساقي يا, يا للأسف بعد تغيب على الباب عاد باقي من محبتك باقي والعادي باقي من محبتك باقي واليوم ما باقي من الحب مثقال ما تتم خاطري واشتياقي واليوم ما باقي من الحب مثقال ماتت مشاعر خاطري واشتياقي ماتت مشاعر خاطري وشتياقي يا للأسف ما عاد تطغي على البال باقي من الحبات باقي ما عاد باقي من محبتك باقي ما عاد في الخاطر كلام وينقال وما عاد باقي من محبتك باقي ما عاد في الخاطر كلام وينقال ومعادي باقي من محبتك باقي معادي باقي من محبتك باقي يا للأسانب عادي تضيي على البال ومعادي باقي من محبتك باقي ومعادي باقي من محبتك باقي